فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَرِيلَ الرَّشَادِ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 من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هادة